أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ليميهو اياتنا اننا هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعل ما هو ذنب لي إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلة ذرية من حملنا على حن إلهك نعوذ شكرًا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 بأسيا شديد فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم بردنا لكم وكبرت عليكم وأمددناكم بأموالهم وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أَسَأتم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يُسُوؤُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 والإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في علقه ونخرج له يوم الكيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتبى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزل واجرة مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمونا مترفِيها ففسقو فيها فحقاً لين قالوا فدم مرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك وكفى بربك بذل وبعباده خبير بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهدن ما يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن قدر فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا وَلَن نَّبْدُ هَا أُولَئِكَ وَهَؤُلَاءِ مِن مَّعْطَائِي رَبِّ وَمَا كَانَ عَبْدِي مُخْزُومًا وَبَلَوْنَا كَيفَ ظَلَّلنا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ مَنَاعًا الْآخِرَةُ فَتَقَرَّبَنَّ لَنَا مِنْ خَذْلًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ياهو بين وان بين إحسانا إما يغلب عندك يكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أوف فلا تقلهما أوفي ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما وَأَخْفِ لَهُمَا جَنَاحَذِ مِنَهُ الرَّحْمَةِ وَقُرُّ رَبِّ رُحَمَهُمَا كَمَا رَبَّ يَأْنِي صَغِيرَةً رَبِّ رُحَمَهُمَا كَمَا رَبَّ يَأْنِي صَغِيرَةً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تدر تبديرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قوبا ميسورا ولا تجعل يدك مغذولة إلى علقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن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 أولادكم أُولَادِي خَشْيَةَ إِلَٰهٍ لَّا تُخْفُونَهُ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَدَّ لَهُ كَانَ خِطْأٌ كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سبيلا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 ولا تقربوا ما لم يكن إلا بالتي هي أحسن حتى يبرض أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا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 ولا تمشي في الأرض مرحى إنك لا تخلق الأرض ولكن بلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عين ربك مكروها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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مدوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَمَا يَذِكَّرُهُ إِلَّا الْأُولُو الْأَلْبَابِ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا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 إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن دعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإلى الجوار إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أظْهَر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 يكون قريبا يوم يبعثكم فتستجيبون بحمده وتهلنون الا بثم إلا قليلا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 ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَوُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا مِنَ النَّبِيِّينَ عَلَى رَأْضِهِ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلِ دَعُو الَّذِينَ دونه كيف لهم يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا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 كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسلون اِقُلْ مَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً مِنَ النَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 واستفزز ما من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرور إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَأَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْدِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي بَحْرِ تَفْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ لَكُمْ رَحِيمًا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 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيما أم أمنتم أن يعيدكم في ذتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به ولقد كررنا به آدم رحمه الله في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفينا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 وَإِذِ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن تَدَبَّرْتَ مَا قَلَقْتَ لَقَدِ اتَّرَكُم إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وإن كادوا ليستفزونك مما الأرض ليخرجوك منها وإذا إلا يلبثوا لخلافك إلا قليلا سنت ما قبل أرسل ما قبل لك من رسول ما ولا تجد لسنتنا تحويلا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 قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهبى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن كنَّا نَنْهَبَ النَّبِيَّ الَّذِي أُوحِيَ لَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا أُحْيِيَ إِلَّا رَحْمَةً مِرْبَكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد انصراف الناس في هذا القرآن من كل مثلا فآبى أكثر الناس إلا كفراء وقالوا لنا من لك حتى تفجوا علىنا من الأرض يهوه أو تكون لك جنة من نخي وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنَّ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهَٰذَا وَإِنَّا لَفِي اللَّهُ بِشَرٍّ رَّسُولًا قل لكَ لَفِي أَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُتَمَائِنِينَ لَنَزْلَ لَنَزْلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ مَلَكُ الرَّسُولَ قل كفى بالله شهبا بيني وبينكم إنّه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُتَّقُ وَمَن يُضْلِفَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَاهُ دُهْكِهِمْ يَعْمَهُونَ وَبُكْمًا نَصًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَفَتَ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا إفاضموا وفتن أإنا لمبعوث نخلق الجديد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 قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإيمان فاق وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُوعَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تَسْأَلَكِ أَبْيَلَتْ أسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصارا لهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكموا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة بئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا وَقُرْآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمن به أو لا تؤمنه إِنَّ الذين أوطوا العلم منه قبله إذا يطلع عليهم يخرون إذا يطلع عليهم يخرون للأبقار سجّعوا ويقولون سبحان ربنا إنا نوعد ربنا لمسعول ويخرون للأبقار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 وقول إِحْمَدُ الْبِلَاعِ الَّذِي لَمْ يَتَخَذْ وَلَدَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الْجُنُونِ وَكَبِّرْهُ كَبِّرًا